أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد Rab al-sembaate wa al-azd wa ma bainahumaa Inna zayna al-semba ad-dunya bi zinatil-kawakib wa hifza min kull shaytani mard.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 وَأَشْرَرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فاهدوهم دُونِ اللَّهِ الجحيم وقفوهم صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ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 إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لا آلهتنا مشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذل يكون العذاب اليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزقهم معلوم فواكههم مكرمون في جنات نعيم على ثرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإننا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بميتين إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لهو الفوز الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فليعمل الْعَامِلُونَ اذاليك خير النزل ام شجرة الزكوم ان جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم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 ولقد ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ منذرين فانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المنذرين إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 Salam ala Nuh fil alamin. Inna kathalik najizil muhsin. Inna hu min ibadina al muamin. Thumma agrakna al akhirin. Wa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 فما ظنكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراع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 Qaal ya abt ifgal ma tu'mmu satajdin illa Allah min al sabirin. Fala ma Wana dainahu ayya. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم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 ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم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 عبادنا المؤمنين، وإنّه طلّ من المرسلين، إذنّا نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمّ مغنا الآخرين omdat kumla niet naar de stad van de heilige kerk gaan, maar naar de stad van de heilige kerk gaan, فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم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 ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صالي الجحيم وما الا له مقام معلوم لنحن en En dan ولقد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَّدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون